أعوذ بالله والدرجم <تصفيق> بسم الله الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد امشي. هذا هو الدرس الثاني في الأجرمية هذا الله النجل مع باب الإعراب قال ابن عليه رحمه الله الإعراب هو تغير هواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا طيب خد بالكم شيء الاعراب في اللغة أصله بمعنى الابانة يعني كلمة الاعراب في لغة العرب بمعنى الايه الابانة قال اعرب عمك نفسي بمعنى ابانة ومنهم في الحديث وان كان ضعيف يعني كل من قرأ القرآن إيه فاعربه يعني اعربه يعني ابانه يعني ابانة قرآن من جال حبيث ضعيف يعني والأعرف في الاصطلاح هو مثل ما عرفه بي الشيخ هنا بيقول هو ايه تغير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا. يبقى تعالى نشوف ايه القيود اللي موجودة عندنا في التعريف. او قيد يقول يوم الشيخ تغير أواخر ايه الكلمة فيخرج يا مشايخ، يخرج سبود أواخر الكلم، وطبعا خبرنا، ال الأعراب عندنا كل شيء شوينا في الأعراب على آخر الكلم، يعني الحرف الأخير في الكلمة أما الأول أو الثاني أو أي حرف سوى الأخير، فدا متعلق بعلم السر، يعني بنية الكلمة بمتعلقة بالسر، يعني التغيير في الحروف سوى الأخير ده تغيير صرفي ولوش علاقة بالنح، إنما التغيير المتعلق بالنح. اللي هو التغيير المتعلق باواخر الايه باواخر الكلم يبقى باخر حرف في الكلمه وده المتعلق معنى النحو لان البلاغه عندك منها ما يتعلق بالصرف والصرف ده متعلق ببنيه الكلمة واوزانها وراخ ذلك ومن ابواب علم النحو ده متعلق بضبط اواخر الايه الكلم ومن ما يتعلق بالبلاغه وده متعلق بضبط سياقات الكلام ومن تقديم او تاخيره ونحو ذلك تمام طيب فلذلك اللي الآن عندنا الإعراب هو أواخر الـ الـ الكلب. تغير أواخر الكلمة يبقى أول قيد في التعريف تغير أواخر الكلمة يخرج إيه ثبوت أواخر, أواخر الكلب. إيه ثبوت أواخر الكلمة طيب القيد الثاني يقول اختلاف العوامل الداخلة عليه يبقى أن هذا التغير ناتج عن اختلاف إيه ما شاهد العوامل الداخلة عليه ده طبعا ليه يقول لأن هناك تغير عامل اللي هو تغير البناء يعني انت عارف فيه بعض لغات العرب بتضبط اخر الكلمة بنطق مختلف يعني بتبديل لغة معروفة عن العرب يعني مثلا حيثو بيمطقوها حيثو بالضم وحيث بالفتح وحيثو بالكسر تمام لكن هذا التغير امشوف عندك اخر الاخر كلمة حيثو ايه الساعة مرة مفتوحة ومرة مضمومة ومرة ايه ومرة مكسومة. لكن هذا التغير كله ليس تغير اعراب انما تغير ايه تغير بناء يعني عرف وسوم كانوا يبنوا على هذا ابنوا مره على الفتح ومره على الضم ومره على لي، على الكسر فبالذات عرف ده تغير بناء وليس تغير اعراب لأن في فرق في العوامل الداخلة قالوا ان هو مفيش عامل اضطر التغيير إيه؟ يعني ايه كلمه عامل يا يعني ايه عامل يعني ما يقتضي حركة اعرابيه أو يقتضي حكم اعرابي يعني مثلا انت تقول مثلا كلمه زيد تقول ايه مررت ب بزيد طب زيد هنا مجرور لي لان دخل عليها عامل يقتضي الجر ايه العامل اللي يقتضي الجر هنا حرف الجر اللي هو الباء وان تقول رايت زيدا زيدا مفتوح او منصوبه ليه منصوبه هنا ها ليه منصوبة لان العامل الذي دخل عليها يقتضي النصب ايه العامل اللي, دخل اللي دخل يقتضي النصب هنا اللي هي كونها وقعت مفعول به اللي هي رأيت صح؟ إذا صار اقتضى أن يكون منصوب طيب تقول جاء زيد جاء زيد طيب زيد هنا صارت مرفوعة إيه اللي اقتضى فيها الرق <تصفيق> العامل اللي هو الفعل هنا اقتضى أن هذا الفاعل هو يكون مرفوع يبقى زيد جاء مرة فاعل فكان مرفوع جاء مرة مفعول فصار منصوب جاء مرة ما بحرف لحرف جر فصار إيه اسم مجرور صح يبقى هنا تغير آخر حرف فيه اللي هو تغير الاعراب لتغير العوامل الايه الداخل عليه فطالما في عوامل تتغير عليه ويتغير اخره يبقى ده يبقى ده ايه, يبقى إيه؟ يبقى اسم الإعراب شرطه أن يتغير الاخر بالشرط الأول الشرط الثاني لتغير الايه العوامل الداخل عليه مش شرطنا العوامل لأن هناك تغير لغة وليس تغير اعراب ان العرب نفسهم ينطقوا بهذا الحرف بهذه الطرق بهذه وهذا ليس تغير ايه اعراف ليس تغير ايه اعراب وزي مثلا تا فرق عندك لو انت بتتكلم عن نفسك تقول ايه قلت لو انت بتتكلم المخاطب قدامك تقول قلت صح تمام طب قلت وقلت ايه اللي فيها بيه انت مثلا تقول ايه قلت وقلت هو في الحالتين الفاعل بس مره كان مفتوح او مرة تايعني مبنية على الفتح ومره التا مبنيه على الايه على الضم يبقى الاخر تغيره بس هل ده تغير اعراف؟ لماذا؟ لأن العامل الواحد ورغم ذلك حدث تغير فيه مش تغير في اعرابي بس متغير بناء تغير لغة عند العرب خدت انت بالك؟ لأن انت, انت لما تيجي تعرف قلته هتقول ابتائي ضمير مبني في محل رفع فاعل طيب قلت ضمير مبني في محل رفع فاعل يبقى في الحالتين موقحها الاعرابي واحد لم يتغير والعامل اللي داخل عليه واحد لم يتغير بس مرة كانت م أو مبني على الفتح يعني وفرك كانت مبني على الضم بنيت على الفتح لما أنت بتخاطب غيرك بنيت على الضم لما بتكلم انا نقول اه تغير الحركة هنا ليس تغير إعراب وإنما تغير بناء او بعبارة تانية تغير لغات العرب أو استعمال العرب أو وضع العرب صح كده؟ يبقى ده الفرق بين التغير للإعراب والتغير اللي بيكون للبناء الفرق ايه؟ تغير العوامل الداخلة عليه جيد إذا الشرط الأول في الإعراب عندك او القيد الأول في التعريف هو تغير أواخر الكلم القيد الثاني لاختلاف العوامل يخرج إذا كان التغير لغير اختلاف إيه ما شايف لغير اختلاف عامل طيب يقول لتغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو إيه أو تقديرا قد بالك إذا أفدنا ان التغير اللي في أواخر الكلمة له حالتين الحالة الأولى بيكون لفظ، فالحالة الثانية بيكون ايه تقديرا قلت ذلك احنا قلنا ايه المثال اللي ضربنا معك ايه قلت ايه جاء زيدا ده تغير لفظي ولا مقدر لفظي لان زيد تقول فا... فاعل معرفوع بالايه بالضامة الظاهرة صح كده لان الضامة عندك ظاهرة طيب تقول مثلا رأيت زيدا زيدا هنا تعرفها ايه كل مفعول بي منصوب بالايه بالفتحة الظاهرة صح كده يبقى ان الفتحة عندك ظاهرة طيب تقول مررت بزيد تقول زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهرة يبقى هنا التغير لفظا ولا تقديرا لفظا لان التغير ظاهر مكتوب عندك صح كده طيب لو قلت مثلا جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى هاي واحد صاحبنا ابن حلال يقول لك استنى موسى دي اتبني ليه عم حاجه يقول لك لان انت في المرة الاولى قلت موسى والثانيه قلت موسى والثالثه قلت موسى اخر الكلمه لم يتغير صح كده ولا تغير تغير ولا لم يتغير لا خطف تغير طبعاً لكن متغير بالضمن ولا تقديران تغير تقديرا. لذلك احنا بنقول ايه جاء موسى تقول موسى فاعل مرفوع بالايه بالضمه المقدره صح كده طيب رايت موسى مفعول به منصوب بالايه بالفتحة المقدرة المقدره قررته بموسى تقول ايه مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة لي مقدرة يبقى اذا هنا التغير كان لفظا ولا تقديرا تقديرا يعد تغير عند العرب ولا لا يعد يعد تغير عند العرب يبقى اذا احنا استفدنا ان التغير عند العرب قد يكون لفظا وقد يكون ايه تقديرا متى يكون التغير عند العرب تقديرا اذا كان اخر الكلمة حرف من حروف العله هي حروف العله يا مشايخ؟ الالف والواو والي والياء بس بشرط انها تكون مسبوقه بحركه مناسبه يعني الالف مسبوقة بايه؟ جيد الجيم والواو والياء مسبوقه بايه؟ بالكسره والواو مسبوقه بايه؟ يبقى مسبوق بحركه مناسبه لها تمام يبقى دي بنسميها حروف العله فحروف العله اذا كانت في اخر الكلمه يبقى بتخضع تغير, تغير تقديري واما غير حروف العله فبيكون التغير تغير يا مشايخ تغير ظاهر تغير ظاهر اللي هو بتسميه لفظا تمام يبقى اذا عندك يقول لتغير العامل اللي داخل عليها لفظا او تقديرا متى يكون التغير تقديرا اذا كان اخر الكلمه حرف ايه ومتى يكون لفظا لتغيره العروضي لا اذا لم يكن اخر الكلمه حرف من حروف الايه العله لكن كده الاثنين لا يتغيروا ولا يتغيروا العرب سواء لفظا او تقديرا خلاص كده مشايخ يبقى إذاً الخلاصة عندك الآن في التعريف إن الإعراف هو تغير أو آخر الكلم ها لتغير العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً يبقى صار عندي أول شرط تغير في أواخر الكلم الشرط الثاني إن يكون التغير ده إيه ها لتغير العوامل الداخلة عليها ثالثاً أن هذا التغير قد يكون لفظاً وقد يكون تقديراً تقديراً إذا كان آخر حرف من حروف العلة ولفظاً فيما سوى, إيه؟ فيما سوى ذلك خلاص يا مشايخ طيب بدل الاعراب طيب البناء هو ضد الاعراب وطبعا الشيخ ما ذكروش هنا بس هذا اتماما للفائده يعني بعد ما نذكر الاعراب نذكر يا مشايخ نذكر البناء اتماما للفائده طيب ما هو البناء اصل كلمه البناء في اللغه نعم نعم ربط اهم شيء نرجع ثانيه اصل كلمه البناء في اللغه بمعنى الثبوت او الاستقرار او الارتفاع او نحو ذلك والبناء في الاصطلاح يعرفون يكون هو ثبوت اواخر الكلمه مع تغير العوامل الداخلة عليها لغير علم سقوط اواخر الكلمه مع تغير العوامل الداخلة عليها لغير ايه لغير علم طيب في بالك سقوط اخر الكلمه بيخرج يا مشايخ يخرج تغير او آآ آآ تغير آخر الكلمه او يخرج ثبوت اوائل الكلمه رفعها قلنا ان ما سوى الاخير ده علم صرف ملوش دعوه تمام يخرج آآ تغير اواخر الكلمه قلنا مع اختلاف العوامل الداخلة عليها ده القيد الثاني يخرج إذا كان السجود ثبوت العامل يعني لو كل مره بياتي مرفوع تقول جاء زيد وتكلم زيد وحضر زيد وزيد قائم صح كل ده تقول لي اواخر زايده واحد يبقى مبني لك لا مش مبني لان العوامل الداخل عليه منها لم تتغير كلها عوامل تقتضي الرفع لم يأتي عامل يقتضي النص او يقتضي الجر وكان اخر واحده صح يبقى شرط عشان اقول هذه الكلمه مبنيه ان يكون التغير ايه ان يكون الثبوت مع تغير يا شايف مع تغير الإيه؟ مع تغير العوامل مع تغير العوامل تمام لذلك انت تقول مثلا تقول مثلا ايه جاء من احب فانت مثلا تقول من هذه هتعرفها يا مشاييخ هتقول من فاعل صح كده اسم موصول في محل مبني في محل رفع فاعل تمام وتقول برضه رايت من احب ومررت بمن احب فانت هتلاقي من في الثلاث حالات ايه هتلاقي عليها هتلاقي على سكوت صح كده احكيلها على سكوت داخلها ثابته يبدا يزن في مبني اسم مبني تمام بداية ما اسم مبني رغم تغير العوامل الا ان اخر واحد لم يتغير لذلك انت تقول جاء من احبه تقول من هنا اسم مبني في محل رفع فاعل طيب رايت من احب تقول من هنا اسم مبني في محل نصب مفعول به تقول مررت بمن احب تقول من اسم مبني في محل, محل جر صح كده يبقى اذا في الاحوال الثلاثة لا ليه اسم ثابت مع تغير العوامل تمام لذلك احنا بنقول سجوت اواخر الكلمة ده القيد الاول القيد الثاني مع اختلاف العوامل الداخلية عليها، فيخرج لو كان السجوت لعدم اختلاف العوامل لكن لو اختلفت العوامل وهو ثابت يبقى مبني تمام القيد الثالث قال لغير يا شيخ لغير عله لغير علة لأن قد يكون ثبوت الكلمة لعلة معينة صح كده؟ مثل ما يكون هآخرة حرف المحروف العلّة زي ما مر بنا يعني فده بيكون التغييرين تقديري وليس حقيقي صح كده؟ فده ثبوت نظري أو بعضهم يضرب المثال بكلمة سبح اسم ربك الأعلى فسبح دائما لا تأتي إلا إيه؟ إلا منصوبة على القصدرين لأن تقدير الكلام فيها إيه؟ سبح ربك تسبيحك تمام؟ فدائما لا تأتي إلا منصوبة على إيه ما شايف؟ إلا على المصدر، فدي ملازمه لحاله واحده فلذلك يقولون أن السبوت فيها لعلّة وليس لبناء الثبوت فيها لعلّة وليس ليه؟ وليس لبناء طيب جيد يا مشاهد يبقى صار عندنا الآن إيه معنى الإعراب وعرفنا إيه معنى؟ البناء طيب اجمالا ما هو الإعراب؟ ها؟ الإعراب عن شيء؟ ها لغة؟ ها؟ لغة؟ الإعراب لغتك الإعراب لغتك الابانه أو الإبصاع عن الشيء طيب واصطلاحا لفظا او إيه؟ أو تقديرا طيب البناء لغه ما هي مش حيث البناء لغة طيب جاي واصطلاحا ثبوت أواخر إيه؟ مع تغير العوامل التأكيل عليها ها؟ لغير عله طيب جاي وعرفنا طبعا شرح التعريف الآن طيب السؤال إيه هو بقى اللي معرفك؟ هو اللي مبني تمام؟ خذ بال المعربات كثيرة لكن المبنيات محدودة فإحنا لو عرفنا المبني ينبأ إذا ما سوى المبني يصير يا مشايخ يصير معرب لأن إنت دائما بتعمليه بتجيب الأقل ومع ذلك بيبقى بيبقى على قصة خذ بال الحروف كلها مبنية استيبقى مريحة يعني لو يوجد حرف لا معرب ولا أي محلم الأعراف ينبأ أي حرف مشتدارة على محلم الأعراف خلاص يا مشايخ. يبقى كل الحروف ملأة مبنية ده الأصل أي حرف مبني جاي طيب والأفعال الماضي والأمر مبني في كل أحوال يبقى الماضي والأمر مبني في كل إيه أحوال ولا يعرف من الفعل إلى الفعل المضارع وعارفون سموه مضارع ليه لانه شابه الاسم في اعرابه دارع الاسم وشابه في اعرابه لذلك سموه مضارع لانه ضارع الاسم او شابه في ايه وشايف في اعرابه طيب يبقى اذا احنا عندنا الافعال كلها مب... الاسماء كلها آآ آآ الحروف اقصد كلها مبنيه لا محل لها من الاعراب طيب والافعال تعال نشوف الافعال مبنيه على اول حاجه عندك الفعل الماضي فعل الماضي يعني إن حولنا على اقسام قسم فيهم بيقول إنه مبني على الفتح دائما بس في احيان بيكون الفتح ظاهر وفي احيان بيكون الفتح مقدر وبعضهم قال لا هو يعني قد يبنى على الفتح في احوال وقد يبنى على الطاقه في احوال وقد يبنى على السكون في احوال طيب خلينا مع الأسهل الاسهل لا في الناحو وهتبقى طريقتنا دايما ناخد الأسهل يعني لان هو النحو مش هيبقى في مخالفه لا للقران ولا للسنه يعني فخلينا في الاسهل ان احنا هنقول ان هو بيبنى على ثلاثه اشياء الحاله الاولى في البناء ان هو يبنى عليها مشايخ على الفتح وده الاصل فيه تمام الحاله الثانيه ان يبنى على الضم وده في حاله واحده بس اذا اتصلت بيه يا مشايخ ها متى يبنى على الضم؟ ب في اذا اتصل به واو الجماعه ويبنى على السكون في حاله وحيده ايضا او في حالتين يعني علشان دقه اللي هي اذا اتصلت تاء. مشايخ. تايل فعل تقول قلت هذه الحالة الوحيد طبعا تاء فعل له صورتين كما ذكرنا لي قلت او قلت هل انت بالك يبقى اذا اتصلت به تاء فعل يبنى عليها مشيخ او بعباره ذاك يقول اذا اتصل به ضمير رافع متحرك مش تاء فعل بس اذا اتصل به ضمير رافع متحرك يبنى على ايه يبنى على السكون اذا اتصل به ضمير رافع متحرك مثل ما تقول قلت وقلنا في فدول الحالفين في بناء يعني اللي هو بيبنى فيهم على غير الفتح ومعنى ذلك فالاصل بناء اي مشايخ انه يبنى عليه انه يبنى على الفتح طيب جاي ده بالنسبه للفعل ليه فعل الماضي واما الفعل المضارع فالاصل فيه الاعراب لا يبنى الا في حالتين اتنين بس اذا اتصلت فيه احدا اليونين فصل الكلام ده بالتفصيل يعني سنقول لك إن شاء الله لا إن شاء الله اللي ينون التوكيد سواء المخففة أو المش المشددة ونون النصب ابن مالك بيقول عرب مضارعا إن عارية من نون توكيد ومن من نون أناس كي من فتن طيب نور التوكيد المخففة والمثقلة يعني مثلا قول العز وجل لا يسجنن ولا يكون من الصغري لا يسجنن دي نور الغيه المثقلة مكتوب نور ولا يكون اللي هي التنوين اللي موجودة على ألف ده فدي برضو كلا هي من نور التوكيد بس دي مخففة ودي مسقلة فإذا فإذا اتصلت به نون التوكيد المثقله او المشدده يبنى على إيه؟ يبنى على البحر وإذا تصلت به نون النسوة نا مشاهد يقولك يا رعله من قتل تقول مثلا إيه يقولنا يبنى على إيه أحسن يبنى على السوق يبقى اذا يبنى على الفتح اذا اتصلت به احدى النونين اللي هي نون التوكيد المشدده او المخففه ويبنى على السكون اذا اتصلت به نون اللي هي نون النساء وما عدا ذلك ما الفعل المضارع معه واما فعل الامر ف يعني خلاف بين المحوين بعضهم يقول ان فعل الامر مجزوم يقول هو عباره يعني, يعني يقول انه ليس بمبني ولكنه عبارة عن مضارع مجزوم وبعضهم يقول هو يبنى على ما ينجز به المضارع فهي متعجب تقول بعضهم ببعض بعض, بعض المحاويل يا لما يجي يعرب الفعل فعل الامر يقول ان ده عباره عن ان هذا الفعل مجزوم ويعرب ان مجزوم وعلامه جزمه او يعني علامات الجزم مثل علامات جزم المضارع سواء بسوا يعني قد يكون بحذف النون او بحذف حرف الهاء او السكون ذلك تمام وبعضهم يقول لا هو مبني على إيه ما يجزم به مضارعه ما كان سواء اعربته او بنيته هو مش هيختلف كثيرا في الايه في العالمة. فخلينا مع الاسهل ان احنا نقول هو مبني على ما يجزم به يا مشايخ مضارعه وطبعا المضارع معروف إذا كان معتل يجزم بحذف يا مشايخ حرف العله واذا كان المضارع صحيح الاخر يجزم بالسكون وإذا كان المضارع من الامثله الخمسة بيجزم بحذف اللي هي مش شايف بحذف تمام يجزم بحذف وطبعا كل ده هيجي بالتفصيل إن شاء الله وبالامثله في محلها بس الآن احنا بناخد نظره مختصره يعني ده كده الفعل صار مليحنا عند الانه ما بيعرفش من الفعل غير ايه المضارع يبنى في حالتين وبعد وبعد ذلك فهو معرب وأما الأمر والماضي فعلى الصاغ عندنا اللي هو ايه أو يعني على الأسهل يعني ده ان بنقول ان الأمر مبني والماضي مبني قول ال واما الاسماء فالاصل فيها انها معربه ولا يبنى منها شيء الا لعله وخد بالك هديكم فائدة هنا الاسم لو اشبه الفعل يمنع من الصرف ولو اشبه الحرف يبنى يمنع من الصرف عشان كده تلاقيت الممنوعات من الصرف كلها عباره عن هي انها تلاقيت على اوزان افعال فقري او قريبه من اوزان الافعال فاذا وجد شبه من الفعل يصير ممنوع من الصرف واما اذا وجد شبه من الحرف فيصير يا مشايخ فيصير مبني لذلك ابن مالك يقول ايه والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدنيه يعني يبنى متى اذا اشبه ليه؟ إذا اشبه الحرف يبنى إذا اشبه الحرف يقول كالشبه الوضعي في اسم اجئتنا الشبه الوضعي في اسم اجئتنا والمعنوي في متى وفي هنا اكتبوا الابيات بعضنا شرحه والاسم منه معرب ومن لشبه من الحروف مد ك الشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا في متى وفي هنا وكنيابة عن فعل عن الفعل بلا تأثر وكفتقار الصلاة وكفتقار المص، وكده ذكر لك يعني أنواع المبنيات من الأسماء كلها والأسباب اللي تبنى لأجندت. خد باب تعال نشوف الأبيات الثانية. يقول والإسم منه مُعَرَبٌ وَإِمَامَدْنِي. ليش من الحروف مدن؟ يعني متى يبنى إذا أشمالي الحرب أو سبب أو علة في البناء الشبه الوضعي يقول كالشبه الوضعي في اسم جاءتانا. جاءتانا فيها كم اسم عندك؟ في اسمين. جاءت اللي هي تاء والين والناء. صح كده؟ التاء والنها دولت بسمهم يا مشايخ ضمائر صح كده؟ يبقى الضمائر كلها مبنية يبقى أول حاجة تبنى في الأسماء يا مشايخ الضمائر الضمائر رقم واحد يجيه؟ الضمائر كلها مبنية لماذا مشايخ الضمائر مبنية؟ ها؟ لأنها أشبهة الحرف في وضعه لأن الحرف في وضعه في اللغة بيكون يا إما على حرف واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني تكون من من منون لا من الجر حرف واحد حيث ثلاث حروف صح كذا يبقى إذا الضمائر كلها بنية لنا لأن الضمائر في اللغة العربية إما على حرف أو حرفين أو أقصى سلسلة صح كده فلذلك بنية بنية لنا أشباه الحرف في وضعه أشباه الحرف فيها مشايخ في وضعه بنية لنا أشباه الحرف في وضعه يبقى إذا انت عندك فائدة كل الضمائر ما لها مشايخ مبني يبدأ رقم واحد في الأسماء المبنية الضمان لذلك تلك الشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي بلد طيب تعال برقم اثنين متى متى عندك لا استعمالين متى تستعمل كاسم شرط تقول متى تقوم أقوم يبدأ اسم شرط وتستعمل كاسم استفهام تقول متى جاء زيد يبقى إذا انت استفدت كده عندك إيه ان الاسماء المبنيه كم قسم يا مشاييخ قسمين اهو؟ اسماء الشرط واسماء الاستفهام يبقى كل اسماء الشرط وكل اسماء الاستفهام مبنيه صح كده انتبه يقول كس... آه... المعنوي في متى وفي هنا هنا ده ايه مشايخ؟ هنا ده ظرف يبقى كل الظروف ايضا مبنيه يبقى ده رقم طيب اسم الشرط واسم الاستفهام والظروف بنية ليه قالوا انها اشباه الحرف في المعنى لذلك يكون الشبه للمواك وكلمه المعنوي يعني على في المعنى كانت انت بالك يبقى الضمائر بنية ليه انها اشباه الحرف في ايه يا مشايخ في الوضع الضمائر بنية ليه انها اشباه الحرف في ايه يعني ايه في الوضع يعني عدد حروفها يساوي عدد حروف الحرف كانت انت بالك طيب واسم الشرط واسم الاستفهام والظروف كلها بنية لا. لانها شبه في اللي في المعنى لان الاصل في الاستفهام ان هو يعبر عنه بالحرف صح كده والاصل في الشرط ان يعبر عنه بالحرف والاصل في في الظروف انه يعبر عنه بالحرف اللي هو فيه اللي هي حرف حرف صح كده مش هيك يبقى ده الاصل فيه لذلك انت بتلاقي ان الظروف كلها مبنيه بس خد بالك الظروف يمكن أن تخرج من البناء للجرب الجر مثل واحده زي لكم من شوية. انها تجرب مني عشان كده هذا لا يعذب اعراب انت بالك لأن دي الحالة الوحيدة اللي بتتغير بس فيها من الإين من البناء إلى من بس إن الظروف كلها يعني تقول كل فوق تحت يمين يسار ونحو ذلك ونقول كل هذه الظروف تقول عنها إيه مبنية ماذا تخرج عن البناء في حالة واحدة بس اللي حالة هي حالة فيها مش حالة إيه إذا سبقت بحرف الجر من بس هي تخرج من البناء إلى الجر بمن تقول من هنا أو من هناك أو ناحو ذلك هذه الحالة الوحيدة التي تخرج عنها من البناء هنا اسم إشارة أيضا يا رشايد يعني انتبه من أسماء إشارة يعني هناك ظرف لك أنها اسم إشارة كما تقول لديك أسماء إيه وإيه الشرط والاستقنام والإشارة والإشارة اسم إشارة فأسماء لشارك الله مبنية أما الظروف فمنها ما هو مبني ومنها ما هو معرب يعني. والمبني منها لا يعرب كما ذكرنا إلا يا مشايخ إلا يعني إلا, إلا مع حرف الجر من فق طيب يقول وكالمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا اللي هو بينوب عن الفعل إاله اللي بينوب عن الفعل اسم الفعل ليأسماء الأفعال فأسماء الأفعال كلها أيضا مبنية زي هيهات واصاح وأف 이�ي فذه كلها اسماء أفعال لأنها دلت على معنى Plaut دلت على معنى الفعل مع كونها اسماء يعني فذه أيضا كلها مبنية وهذه كما بيقول أشبهة, الـ أشبهة الحرف في أنها تكون إيه مفتقرة إلى غيرها زي ما يأتي يعني يقول بلا تأثر وكافتقار أصلة افتقار أصلة ده يريد بها أسماء الموصولة فالأسماء الموصولة كلها ما كلها مفتنية لماذا؟ لأن الأسماء الموصولة مفتقرة إلى ما بعدها يعني لا يظهر معناه إلا فيما بعدها زي الحرف يعني تقول مثلا الذي الذي الذي جاء ولا الذي قام ولا الذي جلس لا تفهم منها معنى الا اذا جاء الذي بعده وانت برضو لما تقول فيه فيه هتقول فيه ايه في المسجد في البيت في السوق في الشارع إذا الحرف يفتقر الى ما بعده يعني لا يظهر معناه لذلك ولما يقول حرفي يقوله هي ما يظهر معناه فيه غيره صح كده فلذلك انت بتجد ان عندك اسماء اللي يعني الاسماء الموصوله لا يظهر معناه الا في إيه؟ إلا في غيره فاشباه الحرف في هذه الصفه فمن هنا بنيت انه لا يظهر معناه الا فيها مشايخ إلا في غيرها وأما أسماء الأفعال فهي جاءت تنوب عن غيرها أشباك الحرف في ذلك إن الحرف ينوب عن غيره فلذلك هي أشباك في ذلك خلاص كيف شايف صار عندك إيه اللي مبني كده من الأسماء صار عندك الضمائر ها أسماء الشرط أسماء الاستفهام أسماء الإشارة ها آآ آآ الظروف أو بعض الظروف مش كلها عشان اللي بعض الظروف ها أسماء الأفعال الأسماء ليه الأسماء المصدر هذه سبعة أنواع من الأسماء هذه التي تبنى وما عدا ذلك فهو يا مشايخ فهو معرب وما عدا ذلك من الأسماء فهو معرب يسمعك. نعم لا إجابة المشتفى دي مسألة شبه الله معنا نبس إن نتكلم على ما يتعلق بالإعراب والإيه والإيه خلاص يا مشايخ يبقى ديت الخلاصه عندك يبقى انت من كده فايده هنا بعض فايده اقولها لك الفعل والحرف اذا بني ما بتدورلوش على محل من لكن الاسم اذا بني له محل تبع اه ما على محل من الاعراب ما بتقولش ده محل من الاعراب لكن الاسم له محل له محل من الاعراب لكن الاسم اذا بني له محل من الاعراب لذلك انت بتطور على المحل الاعرابي بتاعه ايه تقول ده, ده محل من الاعراب ايه خلاص لهم شيء يبقى انتبهوا في هذه المساله طيب كيف عايزين بقى ايه, إيه ندوكوا واجب تستخرجوا لنا إيه؟, ايه الاسماء والحروف والافعال وتقول إيه ده ايه المبني منها وغيره أريد أن نختار لكم صورة كده تأخذوها واجب إن شاء الله لا أريد أن تعملوا فيها جيدا يعني خلاص أقول لكم شيء خلص صورة النازعات ما رأيكم؟ استخرجوا لنا منها من الأسماء يعني المبني والمعرف واستخرجوا أيضا الأفعال بين المبني منها والمعرف وكذلك الحروف يعني ويبين لنا ما يبنى منها وما يعطي طيب نكتبه كده في, الـ في الـ شاء الله مع, مع اقسام طيب في الطبق طيب سبحانك الله الله